الإفلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هد للمتقين الذين يؤمنون بالوحي ويقيمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقَنَا هُمْ والذين يؤمنون بما أرسلنا إليك وما أرسلنا من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الموفقون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم المؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشرون في قلوبهم رضوا فزادهم الله رضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا أَقِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَا كِلَّا يَشُونَ وَإِذَا أَقِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا نقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إما معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فإذا هم ما حوله ذهب الله بنورهم ذنب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يغاصرون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 مَكَادُ الظُّلْقُ يَخْطَفُ أَنصَابَهُمْ كُلَّمَا أَبْصَرُوهُمْ مَشَوْا فِيكَ وَإِذَا أَظْنَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَنَدَمَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَا كُلَّ الشَّيْءِ قَدِير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 نزل على عبدنا فأتوب بسورة من مثله فاتفأتوب بسورة من مثله ودعوا شدادكم من دون الله ودعوا شدادكم من دون الله وإلكم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فَاتَقُنَّا رَبَّ فَاتَقُنَّا رَبَّ الَّتِي يُقُودُ النَّاسُ الْحِجَارَةَ فَاتَقُنَّا رَبَّ الَّتِي يُقُودُ النَّاسُ الْحِجَارَةَ أُعِدَّتِ الْكَافِرِينَ وَمَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لهم أن لهم جنات، أن لهم جنات تجري من تحتها أنوار. كلما أزقوا منا من ثمرة الرزق قالوا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 ان الذين كفروا فيقولون ماذا اود الله بهذا مثلا يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم خاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم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 وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسمح الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كل لغة عرضهم على الملائكة، ثم عرضهم على الملائكة فقل أنبئني بأسمائها أولئك إن إياكتم إياكتم صادقين.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 اسمائهم فلما أنبأهم ألم أبأه باسمائهم قارئ ألم أقول لكم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكذبون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 وَكُلٌ مِنَ الْرَّغْدَانِ حَيْثُ شِكْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا مَعِ الشَّجَرَاتِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّادِمِنَ فَأَزَلْنَهُمْ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمْ مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَهُ بِطُوْرٍ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّونَ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْثِ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم كله بطول منها جميعا فإنما يأتي أنكم من لهدا فمن تبع هداه فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فرهبون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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتأسون أنفسكم وأنتم تتنولوا الكتاب أ فلا واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّ مَا لَكَبِيرٌ وَإِنَّ مَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ ظُنُنُوا أَنَّهُمْ لَا خُرَبِهِمْ الَّذِينَ ظُنُنُوا أَنَّهُمْ لَا وَأَنَّهُمْ بِنَهِيهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسْرَائِلَ كُنِّي نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَن يُجْزِيَ نَفْسًا بِمَا قَتَلَتْ مِنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقَاْبَنَّهُ مِنْ فَشَافَاعَةٍ وَلَا يُقَاْبَنَّ مِنْ شَفَاعَةٍ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسْمُنُونَكُمْ سُمّ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وإذ وعدنا موسى أربعين ليلا ثم اتخذتموا العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم, لعلكم تشكون وإذ آتينا موسى كتاب والفرقان لعلكم تهتدون اذ قَالَ موسى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَخْلُصُونَ لَا يَخَيْرٌ لَّكُمْ عند فتاب عليكم إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ فَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ إِنَّنَا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَظْلِمُونَ ثُمَّ أَبَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 رئث قل ندخلوا جادق القرية فقلوبنا حيث شئت مرغدة ودخلوا دابس الجدة وقولوا حطة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلنا من بقلنا وقفائنا وثممنا وعدسنا وبصلنا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ائبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليه مذلة والمسكنة وضربت عليه مذلة والمسكنة وбоأو بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبجين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإتخذنا ميتاقكم ورفعنا فوقكم قدر خذوا ما أتيناكم بقوتهم وادخلوا ما فيه وادخلوا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليت من بعد ذلك فَلَوْلاَ فَطَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَقُنْتُمْ تَقُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قردة خاص إن أجعلنا لك لَمَا بَين يديها وما خلفها وما عِرض وما عِرضَ للمتقين وإذ قال مُسالقُ مِنَهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَوَّتَذْبَحُ بَقَرَى قَالُوا أَتَتَخْذُنَا هُزُوَةَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا ثارض ولا بكر عوان بين ذلك تفعلوا ما تؤمرون قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفاء فاقع لونها فاقع اللون فات سر الناظرين قال دولنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا, وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا دلون تتير الأرض ولا تسقي الحوث مسلمة, مسلمة لا شيئة فيها قار الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ نفسا فادارأتم فيها والله مخلج ما كنتم تكترون فَقُلْنَا اضْمُ غُبُورًا مِّن بَعْدِهِ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَت قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ ما يتفجر منه الأمهار وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون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 وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ لِيُحَاجُّوهُ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أو لا يعلمون لأن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم من لا يعلمون الكتاب إلا آماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يقتضون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عهد الله ثم يقولون غدا من عند الله ليشترو بيه ثمنا قليلا فوين لهم مما كتبت ايديهم ووين لهم ووين لهم مما يقسمون قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أولئك أصحاب ما لهم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.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 وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنت تشهدون ثم أنتم هؤلاء إتقون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تضارون عليهم بالإثم والعدوان وإعتوكم سرا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا, إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومن الله غافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم ولاهم ينصرون ولقد آتينا موسى كتاب وقثينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم بالجنات وأيدناه بروح القدس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 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ادعنة الله يا مالك الكافرين بحثا ما الشر به انفسهم ان يكرهوا ان يكرهوا مما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب من الله غضب وللكافرين عذاب مهين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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ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 قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من قول ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصا من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت ان كن صادقين ولا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 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من لهم صدق لما معهم نبد فريق نبد فريق من الذين أُوتوا كتاب كتاب الله وراء أبوهم كأنهم كأنهم لا يعلمون وَاتَّبَعُوا مَا تَتَّبَعُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُرْسِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ الْعَرُوْضِ وَالْعَرُوْضِ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 ويطارين به من أحد إلا, إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ يَعْلَمُونَ مَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِيْسَ مَا شَرَهُ بِهِ أَحْسَنُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا كَمَثُوبَةٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ خَيْرٌ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 والله يختص برحمته من يشاء والله انفق العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجده لله وهو محسن فله أجره, فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم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 اللهم يحقو بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من من عمسات الله أن يذكر في نسخه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب نظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له طالتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له اِنَّمَا يَقُولُونَ هُمْ يَخْتَفُونَ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِيَنَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْمِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَلْبُ مِنْهُمْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِ قَوْمٍ يُقِينُ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 أولئك يؤمنون به ومن يغفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني, وأني فضرتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا عهدا ولا تنفع الشفاعه ولا تنفع الشفاعه واذا قوم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعرك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذْ جَعَلْنَا بَيْتَ مَثَلَ بَتْلِ النَّاسِ وَأَنَّا وَالتَّخِذُوا مِنْ نَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَطْهِرَ بَيْتِيَ لِالْقَوَّافِينَ أَطْهِرَ بَيْتِيَ لِالْقَوَّافِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَالْرُّكَعِ السُّدُود وإتقار إبراهيم وإتقار إبراهيم رضي جعلها ذا بندًا آمنه وارسق أهله وارسق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال وما كثر فأمت وقلنا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير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 وَأَرِنَا مَنَاسِكَ نَا وَتِمَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قَضَيْنَا وَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلًا مِنْهُمْ يَسْرُعُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْضُ عَنْ مِنَ الَّتِي إِبْرَاهِيمَ إلَّا مَا سَفِيهَا نَفْسًا وَلَقَدْ أَصْطَفِينَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ نَبِنَ الصَّالِحِينَ إتَّقَرَّ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّي الْعَالَمِينَ وَاصَالِحَ إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا ذَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكُمْ دِينًا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا نعبر إلى هك و إلى هاذك إلى رحم و إسماعيل وإسحاق إلى نو واحدة إلى نو واحدة ونحن لجو مسلمون تلك أمم قد خنت لذا ما كسبت ولهم ما كسبتم ولا تسألون عن كانوا يعملون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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق, وإسحاق وياقوب والأسلاق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من, من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكن أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسلاط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كثم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت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 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا, لتكونوا شوداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن من من ينقلب على عقبيه وَإِن كَانَتْ لَكَثِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ رَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَرَنُوَ لَكَمْ مِنْ دَارٍ تَمْضِي ضَاحَةً تَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرًا مُسْتَبِينًا وَحَيْثُمَا قُلْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبرتك ما تبع قبرتك وما آت بتابع قبرتهم وما بعضهم بتابع قبر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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَقْصُرُ الْحَقَّ أَمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَقْصُرُ الْحَقَّ أَمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِرْتَدِيك فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّهُمْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَمِقُ الْخِيَرَاتِ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 ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوال وجهكم شطرًا لئلا يقول الناس عليكم حجة إلا الذين غنموا منهم فلا تخشواهم وخشوني وله تمني عمة عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتنور عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلمون فاتقرون أتقون واسقرون ولا تكرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولون لمن يقاتلون في سبيل الله أموات ولا تقولون لمن يقاتلون في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأفس والثمرات وبشري صابرين وبشري صابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إننا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إننا لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات أولئك عليهم صلوات من ربهم ومحنا وهم أولئك هم المهتدون إن الصفا والمرم تمين فَمَنْحَجَ الْبَيْتَ أَوْيَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَيَّ الطَّوَفَ بِهِ مَا وَمَا تَطْوَعْ خِرَافًا إِنَّ خيرا فإن اللَّهَ شَافِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَتَطَوَّنَ مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ مَا بِيَنَّهُ لِلْنَّاسِ فِي الْقِتَالِ بِأُنَاكِ أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللعينون إلا الذين تاموا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم وأنت هو رحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم نعمة الله والملائكة والناس جميعين قادرين فيما لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولاهم يضرون وإلهكم إنه واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختناف الليل والنهار والخلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما وما الله من ماء فأحيى به العمر فأحيى بين الأرض بعد موتها ولست فيها من كل دابة وبدست فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لا آيات للقوم يعقلون ومن ناس معي اتخذوا من دون الله آلهه يعظمونه يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شنيد العذاب اتبر الذين اتبعو من الذين اتبعو وراوا العذاب وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسماء وقرا الذين تدعون ان نراها كرمتا فنتبرأ منهم كما كما تبرؤن كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماذبوا بخارجين من النار يا أيها الناس كل مما في الأرض حلال وَلَا تَتَّبِعُ خُضُوعَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالصِّرُّ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُ وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 ثَمَرُ كُلُّ مِيَّةٍ طَيِّبَاتِ مَا رَسَخْنَاكُمْ وَاسْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِن كُنتُمْ إِيَامُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيَّتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيَازِيرِ وَلَحْمَ الْخَيَازِيرِ وَمَا أُنِيهِ الْبِهِيْلِ وَأَيْرِ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 ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم ألا النار فما أصبرهم بَعْلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ نَفِيْشْقَاقٍ بَعِيدًا لَيْسَ بِالْرَّأْثِ وَالْوُجُوهُكُمْ قِبَلَ مَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واتى المال على حب ذوي القربى واليتاما والنساء والبن السبيل وَمَنَ السَّابِقِينَ وَالسَّائِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وأولئك هم المتقون الذين آمنوا كتب عليكم قصص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والآثى بالآثى فمن نفى له من أخيه شيئا فاتبعوا بالمعروف فاتبعوا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيض من ربكم رحمة فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَأْوُلِ الْأَبَابِ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَصِيَّةِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا ح فما بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من مصير جنف أو إثم فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم, لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر شفر فعدة, فعدة من أيام أخرى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَتَحْمِلُونَ بِمَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إن كنتم, إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وبيجنة من الهدا والفقهاء هدى للناس وبيجنة من الهدا وبيجنة من الهدا والفقهاء فمن شهد منكم الشهر فليصوم وما كان مريضا أو على سفر فعده فعده من أيام من أخرى يريد الله بكم الوسر ولا يريد بكم الوسر ولتكمل العدى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فاني قريب وإذا سألك عبادي عن فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ مُجِيبُ دَاعِ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَا وَأَيْنَ سَنَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ مُجِيبُ دَاعِ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لعلهم, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَضْلًا لِنِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا, وكلوا واشربوا حتى يتمين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل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 باعدين وتذلو بنا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقف للناس والحج وليس بالربا تأتى البوّتو من، أ... وليس الفرّ بآء. تأتى البوّتو من ظهورها، ولكن الفرّ من التقاء. تأتى البوّتو من أبوابها، والتق الله. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وقتلوهم حيث تقفتمهم وأخرجهم من حيث أخرجكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلونهم عند المسجد الحرام حتى حتى يقاتلونكم فيه فإذا قاتلونكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فَإِن يَتَهَاوَنُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ إِلَى اللَّهِ فَإِن تَهَاوَنُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى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 فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَام فإِنْ احْسَبْتُمْ فَمَا السَّيِّرُ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْنِقُرُوا رُؤُوسَهُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنَ الْيَهُودِ أَوْ بِهِ أَذَمَ الرَّحْسَ فَفِدْيَةٌ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ رَفْسٍ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسدعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدان في الحج وما تفعله من خير يعلمه الله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 فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله, واستغفر الله إن الله غفور رحيم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 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قد آبائك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقر واتقوا الله وارار واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبسا لآهاد ومن ليس من يشري نفسه ومتى أموات الله والله رافض العباد يا أيها الذين آمنوا لخرو في السلم كافة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 وقضي الأمر وإِنَّ اللَّهَ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلَفَنِي إِصْلَاحَ إِلَّا أَنَّ آتَيْنَا هُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ وَمَن يُبَدِّرْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الرِّقَابِ وَيَنَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْقَوْنَ مِنَ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَتَبَايَعَهُمُ النَّبِيّونَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وأزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس في ما اختنفوا فيه وما اختنف فيه إلا الذين أتوهم بعدما جاءتهم البينات بعدما جاءتهم البينات رغيا رغيا بينهم فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا أَخْتَنَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسْبَةٌ أَن تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمّْا وَلَمّْا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ وَالْفَرْقَانِ مَسَّتُمُ الْبَسَاءُ وَالْفَرْقَانِ وَجْرَزِنُ وَجْرَزِنُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى يا نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا يفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين ومن السبيل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 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به, وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزامرون يقاتلون لكم حتى يردوكم عادينكم إن استطاعوا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَادِينِهِ فَيَمُوتُ وَهُوَ كافرٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ تَجَادَوْا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَاعٌ بِالْبَالِ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 لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إسلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن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 فأتوا حركم أنما شتوا وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله واعلم أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجالوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع النليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤمنون من نسائهم يتربصن اربعة اشهر فاذا هاؤ فهن الله غفور رحيم وان زمطرا فان إن الله سميع عليم والأقلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهم أن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله, إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا بصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريكم بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا إلا أي خاف أن لا يقي ما حدود الله فإن خفتم أن لا يقي ما حدود الله فلا جناه عليهما في ما, ما افترت به تلك حدود الله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 فَلَفَا فَإِنْ سَنَا تَحَمَّلَهُ مِنْ بَعْدِ فَتَاتٍ كَحَزَوِ جَنَائِرَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ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 وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء نليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث من ذلك فان اود قصا لنا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تستضعوا او لا تقوا فلا جناح عليكم اذا سلمتم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجرهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من حطمة النساء أو أكننتم في أنفسكم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 متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهم فريضا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وَتَعْفُوا أَقَرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَسْوُ الْفَهْمَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْعَصْرَ وَقُومُوا لِلَّهِ قَالِتِينَ فَإِنْ خَفَتُمْ فَلْجَالَنَ أَوْ رُكْبَانَاتٍ فَإِذَا أَمْيَعُتُمْ فَذُكُرُ اللَّهَ فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُتَلَقِّينَ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبْجِرُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ مَا ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنا يقول له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع العليم وقال لهم نبيهم ان ايه معلقه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه فيه سكينه من ربكم وبقيه وَنَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ آل مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ نَرِيرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم, إن كنتم مُّؤْمِنِينَ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 قالوا لا صاقة اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة, فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وتبت أقدامنا وانصرنا, وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَفَسَّدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَدُوَحٌ فَضْلٌ عَلَى الْعَالَمِينَ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَدُوَحٌ فَضْلٌ عَلَى الْعَالَمِينَ تلك آيات الله نطقها عليك بالحق وإنك من المصلين تلك سر خطها بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البجنت وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتر ال الذين ميّا بعدهم ميّا بعد ميّا بعد ما جاءتهم البجنت ولكن اختنفوا فمنهم من آمن ومنهم ما كفر ولو شاء الله نقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل يَا قَوْمَنِ أَيَّاتٍ يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ وَاصِلَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا, إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوده حبهما وهو الأني العظيم لا إكرام في الدين فَتَبَيَّنَ الرَّجُلُ مِنَ الْغَيْبِ فَنَيَّتْهُ بِالصَّوَاعِثِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى انفِصَامًا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاهوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وظهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على خرية وهي خاوية على عروشنا قال أن ما يحييها له الله بعد موتنا فأماته الله مئة آم ثم بعثا قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام إلى طعامك وشرابك لم يتسنه واضر إلى حمالك ولنجعلك آية للناس واضر إلى حمالك ولنجعلك آية للناس واظر إلى العظام كيف نوشزها ثم نكسوا لحمها فلما تبجَّن له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله عفا كل شيء قريء وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليصمئن قلبي قال فخذ أرباة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعلهن يأتي لك سعيا واعلم أن زيون فتيم مثل الذين ينافقون اموالهم في سبيل الله كمثل حنطه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبه والله يضاعف من يشاء والله واسع العليم الذين يفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يطمعون ما أنفقوا ثم لا يطمعون ما أنفقوا منه ولا أذلهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا فوخ عليهم ولا فوخ عليهم ولاهم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبعها أدى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تباطلوا صدقاتكم بالمن والأدى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمتنه كمتن صفوان عليه تراب فأصابه وابن فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وما تنفقون اموالهم ابتراء امطاء الله وتثبيتا وتثبيتا من انفسهم كمتل جنة كمتل جنة بربوات اصابها وابل اصابها وابل فاتت ثقلها فَإِلَّا مِنْ يُصَدَّعَ وَابِرُونَ فَقَالَ وَاللَّهُ بِمَا تَمَلُونَ بَصِيرٌ أَيُّ وَدْءٍ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْهَا تَحْتِهَا تَجْرِي مِنْهَا تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ له فينا من كل الثمرات وأصابه الكرام ولمود الذيه ضعفا فأصابها احصاء فيهنا داصابنا احصاء في فاخترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا افقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تعمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا, إلا أن تغلظوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مرفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاما ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نتر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إيتبدل إن الصدقات فنعم ماهي وإيتخبها وتؤثر الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفّر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.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 وما ترافق من خير يوفئ إليكم يوفئ إليكم وأت لا تثمنون الفقراء الذين أقسموا في سبيل الله لا يستحقون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاقا وما تنفقوا من خير فإن الله فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالَهُم بِالليلة وَالنَّهارِ سِرَّهُمْ وَعَدَانِيَةٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 فَتَحَا فَلَهُ مَا سَنَفَأُ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَن آثَرَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا صَامِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّيَاءَ وَيَرْضَى الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ الْأَثِيمِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وأقام الصلاة وآتى الزكاة لهم أجورهم لهم أجورهم من داربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وذر ما بقي من الزبائ ق مؤمنين إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان دو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم يَا قومًا تعلمون واتقوا يومًا ترجعون فيه لن الله واتقوا يومًا تجعون فيه الله ثم اتو استقم نفسي ما كسبت واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم تغفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وَالْيَبْتُوبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَيْ يَبْتُوبَكَ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَالْيَبْتُوبُ وَالْيُمْلِنِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالْيَتْقِ الَّذِي رَدَّهُ وَلَا يَدْخُسْ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَبِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَصِيَعْ أو لا يستطيع أي من له وفلم للوليه بالمعدل، والشهد شهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجلان ورأتان مما مما ترون من الشهداء. أَن تَقُطَّنَ إِحْدَاهُمَا فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشُّغْلَىٰ أُغْنِيَ مَادُّوا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 وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتلوا ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوح بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفن ولم تجدوا كاتبا فرهانا ما قوَّضَه، فإن أمن بعض قل بعضاً، فالمؤدّ الذي تُمن أمانته، واليَتَقِلَّ رَضَعَ، ولا تَقْتُمُ شَهَادَةَ، ومن يَقْتُمها فإنَّهُ أَتِمُّ قَرْضَهُ، والله بما تعملون عليٍّ إِلَٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تَمْسَسْهُ مَا فِي أَنْفُسِهِمْ أَوْ تُخْفِهِ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسله لا نخرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا غسرنا لها ما كسبت وعلينا ما اتكسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تآخذنا إن سينا او اخطانا وما ولا تحملنا ميلا اصلا كما حملتم على الذين من قبلنا حمدنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا حمدنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا لمولانا أنتمولانا صلنا صلنا على القوم الكافر.